بسم الله الرحمن الرحيم طَاهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرةً لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى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 لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طواه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا, الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما فلا تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقيه اليم بالساحل عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتن فتونا فلبت سنين في اهل مدين ثم جيت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قَالَ الَّيْنَ الَّ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيْنَ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَيْنَ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَضْ فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من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 الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أكلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات